البلقاع دور رايها شوف ايش جم مصواب شم قانل بها الجد البلقاع دور رايها شوف ايش مصواب شم قانل بها لن أم ناس الجد بلا وصلت <تصفيق> من اول الحج الذل بالدم متخضبه وينك راعي غرب وطانه يا ابو شحجه شنو من شمس ولتحرق هذه منه الحامي يا قام الحد ونادى العيله تتعرض بيه يا ملحادي ونادى العيلة تتعرف بيه يا هذا حسين صاح ويا الوالي يا نب صاح تقوم شوف الشجرالي كم جد التنقاس هل جد بلا راس كم جد التنقاس بلا راس آه آه آه آه هل جثب لاراس دور الراعي يا حسين ما حس الحامل هل جث السلطه عند الحامل يا فارس جان جوفش قندلطان اللي بها صدم مولى راحت للموت برجلي هولى موت التانى راحت للموت برجلي هولى موت التانى جثمان الأبطال صور جثمان خارب مجرد ماه سور على دمان جثة وكلها حساس. هل جثة بلا راس جثة وكلها احساس هل جثة بلا елбиها كان هم اشرف ناس انت كان جفوف العالم كله مجتوفة بأغلال كان الكون يعيش بنكب حال اسوأ من حال كان الفرحة بهم مخنوقة ولا ظلت آمال كان الفرحة بهم مخنوقة ولا ظلت آمال من أجل الأحرار الجثه طاحت يوم ما دم حسين كم من الراحت دمك ظل نبرس الجثه بلا راس دمك ظل نبرس الجثه بلا راس دور راعي من هو أقدس كلش تصوّر هذا الماذا الأكبر طادي والحد المنحار هذا الجثمان الماساوم هذا بن الكوثر هذا الجثمان الماساوم هذا بن الكوثر جاهي الأرواح هذا بن الزهر الطاح يتفلد هل تضمن الفح ذكره والمثلك ينداس هل جث بلا هل جث المغرب جدتك من طاحت والمشرق راسيك شن الدنيا نجمعت كله آخر أنفى من هلجرال حزت نحرك يا سيا في الجاسك عشورك بين الهاللحظة وبأسود ناسك عاشورك فينا لها اللحظة وبأسود ناسا ما يرتاح البال يا هم البينة راسك للعطشان جرحو يا ذينة تعيشو يا ننفاس هل جذب لا راس تعيشو يا ننفاس هل جذب لا das